Ya mawlati ya mawlati ya mawlati ya zahra aa ya mawlati ya mawlati عيني تجاري الدمع وجمر الحزين يا مو دمع يلزهر يهنيل دم بموصب ويشعني والحزين ما لحظة بتاعت ما يقدر يجافيني صح بفرح تيجب تيسيني والفرح ما يتنسيني يا, يا مولاتي يا مولاتي يا مولاتي يا زهراء and no. مش لو نصور يصعب علي تصويره ما تكفي ورقه ولا قلم ما أقدري التعبيره مولاتي مجني العقل يا الزهرة عشتي بحيرة مهمة أصحابي النبي ما أبن عيدهم غيره يا مولاتي يا مولاتي يا مولاتي يا, يا زهرة Ya Maulati, Ya Maulati, Ya Maulati, Ya Zaman. يا صبوري احمي الحايدهره ظلمت يزم بيوصيته لو ما وصي يا يتالي دي ما وصلنا وعيت بيت بيه يا صبوري احمي الحايدهره ظلم التزم لو صيته ما وصيت والديك ما وصلاو عيب بيت الدنيا يقلب يقلب يلزهر لو نخيته ومصابيكا يا أمي الحسن وسط القالب خليته يا مولاتي يا مولاتي يا مولاتي يا, يا زحران يا زلمى يا مدمومه يا مدمومه يا مدمومه يا زلمى مولاتي محجل قالو يعلن اي دانيه يوم عايش بهالمهيحه اللي مولاتي مو حجل يعلم لك احزاني يبقى يعيشي بهالميحل يتعشري ويشجاني ويحزني ايشي وحيزني النبي لو حداري وعيدواني ولو ننسى ايش نمصي rah etallima najane ya maulati ya maulati ya maulati ya za والهندسه الصوتية قيصر الغراوي قيصر الغراوي ومحمد الغراوي محمد الغراوي ادا الرادود الحسيني مل الحسام الخزعلي الكلمات للشاعر الحسيني حيدر النصري